بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس استقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وَتَضَاءُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ فَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يجادل في الله بغير علم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 وَنقغوا فيِي الأخَ مِمَ نش أ إى أَجَلم مسََّا ثمُ نُخْردُكمُ طِفلا ثمَُّ نُخدكمُم طِفْلا ثمَّ لتَدَلُهُ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر ومنكم من يرد مِنْ ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة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 وَمِنَ النَّاسِ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ فَانِيَعِطُ فِيهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيكُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَلِيقُ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيوم اطمأن نَبِيٍّ وَإِن أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّ وَمَا يَنْفَعُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ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 النصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد المن ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض وَالشَّمْسُ والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبار والشجر والدواب وكثير من الناس النَّاسِ من الناس وكثير حق عليه يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان قصمان اختصروا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم القميم يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ قَبِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يُذَكِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ وَبِبَاسِهِمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء ان العاكف فيه والباح ومن يرد فيه بالحال رَأَى بُحْمٍ عَذَابٍ أَلِيمَ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَهِّرْ بَيْتِي أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَهِّرْ بَيْتِي لِالطَّائِفِينَ وطهر بيتي للقائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر. يَكُ تَكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِي مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَا لَفِي عَلَمٍ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بهيمة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يؤظم قرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوفان واجتنبوا قول الزور خنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأن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 وَالْبُدنَ جَن غَلَكُم مِن شَع إِرِ الَِّلَكُم فيِيهَا فَير فَكُرُس مَ اللهَّه عَ لَْهَا صَوال فَإِذاَا وَجَبَت جُلوبهَا فَكُل مِنْهَا وَأَطعمُلُ القَانِع وَمَتَّو كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لطومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك لَكُمْ لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.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 الذين أخرجوا من ديار بغير حق إلا أن يكونوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضا ببعض لهزمت صوامع وبيع وصلوات, وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَا يَنصُرُونَ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاذ وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين أخذتهم فكيف كان مكيد فكاين من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية فهي قاوية على عروشها وبكر وطلت وقصر مشيد أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آبان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده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 حتىتَّ تَأْتَهُ مُ الساعةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتَهُ مذاَب يَومِ النطينمُلْبُ يَوْمَئِذِ للِلَّ يَحقُم بَيْنَهُ فََّذينَ آممَ وَامِ الصوالِقَاتِ ف جَ النَّات النَّين وََّذينَ كَفَو وَكَذَّبوا بِآياتِنَ فَأول إِكَ لَهُ مذاَابُ مُهين واللَّدِينَهَا جَوْ فيِي سَبيدِ اللثُم م قُتِلُ أَوْماتُ ثمُمَّ قُتِلُ أَومثُ لَا يَوْزُقًَا النَو اللَّهُ لِزًّا خَسَنَ الله وَإِنَ اللهَّهَ لَهُ وَقَيرُ ال لا يَدْخُلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ صَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن الله إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الخميد ألم تر أن الله تخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم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 فالنار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس برب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِه يَسْوبُهُ مُُّبَابُ شَيْئ ال لَا يَتَن قِذُوبُ مِنْ ضَْثَ قَالِبُ وَمَطُلوب مَا قَدَووا اللَّه حََّّ قَدْر إِ اللهَّهَ دَطَو النزز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 وَمَا كُنْتَ مُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شهداء على الناس